الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في بيت ربنا ومع س ن ة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع ت ل ا و ة ا ل م ب ا ر ك ة من كتاب الله عز وجل و ق د ق ر أ ن ا في جزء ا ل ن ب أ في ت ب ا ر ا ل ن ب أ حتى وصلنا إ ل ى س و ر ة سوره ا ش ب ا ب طبعا الشباب يعني واحد بيجي يوم وقتنا يغيب ك أ ن ه م يتبادلون علينا كأنهم إيه ي ت ب د ل و ن علينا اليوم ب ي بيجي ج النهارده ة بيجيش ب ك ر ة والي ل بيجي امبارح ما بيجيش بعد كده على كل يوم ما ينفعش يا شباب بفضل الله عز وجل وصلنا وانتهينا من ص و ر ة الضحك في تصحيح ا ل ت ل ا و ة والكثير من الشباب يعني يتغيب بعض ا ل أ ي ا م وهذا من ا ل خ ط أ ن ب د أ اليوم ب إ ذ ن الله عز وجل س و ن ا خ د ن ا س و ر ة الضحايا شباب ونحن ا اللي ن ت ح ر م عن ا ب س ما ش ر ح ن ا ش ض ح ك ا م ش ر ح ه ا بسرعة نقرأها كدة أ ا ل و ل ب ع د ي ن ن ش ر ح ه ا ب ع د كدة نخش ع ل ى سوره ة الليل ا ل ل أعوذ ب من الضحايا ش ن ا ل ر ج م أعوذ ب ل ل ه ونحن العشري الطاقة الرجيم بسم الله بسم م ا نتحدث ي عن سوره الضحايا م ل و ا ل ض ح ى والليل إذا س ج ر ما ودعك ربك و م ا ق ت ا ع و ل ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ف شركه الهدى و و ج د م ا ت التقنيه ووجدك ضالا, ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ن ى ف أ م ا اليتيم فلا تقهر و あさあさあさあさ ل さあさあさあさあさあさあ ا あさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ و ما نقولش و وضحا ا ل ولا وضحا و و اي و في ا ل ق ر آ ن و و و ينفع نقول و لا ما نسمعش طيب هنا الحرف الضاد في ك ل م ة الضحا مفخم حرف ا ل ت ف خ م يقول ن ا يا شباب خص ضغط ق ذ وضحا يبقى هنا ايه وضحا يبقى فخم الضاد والحاء والالف ب ر ض و ايه كل م ر ق ب والليل إ ذ ا س ج ى ما فيش حياه م ف خ م ة خ ل ص في ا ل آ ي ة دي حياه م ف خ م ة يا شباب عندكم في من حروف ي من ح تفخيم طيب ما ودعك ربك وما قال بعض ا ل ق ر ا ء يقول لك إيش ما ودعك ربك وما قال مقرا ص ح ي بس عندنا ش د عليه على الدال ما ودعك ربك وما قال اشد الدال واشد ايه واشد الباء مع ايه مع الضم ربك ربك واضحه شباب يبقى عشان أ ؤ د ل كل حق حرفه حق الحرفه صفاته ايه ة مستحق الحرف ا و ص الذاتيه ي ل ج و د و التحسين الت... مستحق ع ن ى التجويد ا ل إيه؟ هو القراءة أو بقرأ كما قرأ النبي سوصل أو كما لغة هو س ي ن استلاحا إعطاء كل حرف ح إعطاء ه ومستحقه حق الحرفه ص ف ا ت إذاتية مستحق صفاته إيه؟ ا ل ع ر ض ي ة الله ي ف ت ا عليك ما ودعك ربك وما قال طيب قلنا الدل مشدده يا شباب والباء ربك الباء هنا ع ل ى شده برضو كذلك مع الضم وما قال كل ده مرقق مع ه ا ل ق ا ب وما قال شوف اللم ا بعد ايه وما قال بفخم و ب ر ج ع ايه ارقق م ر ة ث ا ن ي ة ولا ا ل آ خ ر ه خير لك من الاولى في ح ي ا مفخمه هنا في ش ح ي ا مفخمه كله حروف ترقيك خير لك الحكم هنا يا شباب ينفع اقول ولا ا ل آ خ ر ه خير لك من الاولى ما ينفعش ينفع ت ي ب ليه ينفع م ينفعش ليه اما أ ق و ل ه ا إ ز ا ي ا ق ر أ كذا ولا ا ل آ خ ر ه و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ي ق ايضا الشيخ م ا ب ي ق ر أ و ل ل آ خ ر ة خير لك أ ح س ن ت يبقى ينفع نقول خير لك زي اللي ب ي أ ذ ن مثلا أ ش ه د أ ن محمد ا رسول الله ينفع ولي ا ل بقول ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ي ب ق ى ه ن ا د ه خ ط أ و د ه خ ط أ ي ب ق ى ه ن افي ا ض غ ا م في النون أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله محمدا رسول الله ي ب ق ى ف ي ه إ ض غ ا م شفاء عبد الله يبغي ان نعم شفاء عبد ا ل ل يبغي ان نعم شفاء الله أكبر ا ل ل ه أكبر أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إلا ا ل ل ه م ا شاء ا ل ل ه ت م ا م ل ه يبغي ان ن م ح م د ا رسول الله مش م ح م د نعم ش ف ا الله ي ب ق ى ه ن ا ع م شفاء ا ل ه يبغي ان نعم شفاء الله ب غ ي ان نعم ش ا ء ا ل ه يبغي ا م شفاء يبغي ان شفاء الله يبغي ان نعم ا ا ل ل خ يبغي ا ل نعم ش ا ء بص خير لك خير لك يبقى نقول ايه خير لك ماقفش ع ل ى طبعا اقفز بس ع ش ا ن اعلمك خير لك من ا ل أ و ل ى خير لك من ا ل أ و ل ى أ ح س ن ت يا بني ولسوف يعطيك ربك فترضى في حياه م ف خ م ة هنا عندنا حرفين مفخمين هنا شباب من ي أ ت ي ن ا بهم فين الراء دي ها لا العين مرا مرا مرا م ي ا مرا مرا م ف خ م ة قال في ع ي ن م ف خ م ة في ا ل ق ر آ ن شفنا ض د وفي ضضض فين يبقى عندنا ولسوف ا يعطيك ربك فترضى عندنا حرفين م ف خ م ة في الايه ل دي ايه هم الطاوه والرا ربك را را م ف خ م ة هنا ماشي الح... الراء هنا ايه الراهنه يا شباب تبليه مفخم <تصفيق> الله ي ف ت عليه قلنا يا شباب احكام ل أ النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين ايه هي ان التنوين بتاع الحروف, التن... الحروف الغنا ايه يا عم الشيخ الادغام الادغام بغنا حروفه ايه الادغام عامه حروفه ايه م ج م و ع ة في ك ل م ة ايه يرملون يرملون مش يرملون يرملو حتى تفخم ا ل ك ل م ة كما ن راهنا م ف خ م ة في يرملو ي ب ق ى حروف ا ل ل ض غ ا م عمتن ا ف مجموعه في ك ل م ة يرملو و ا ل ل ض غ ا م ينقسم إ ل ى إ ي ش قسمين قسم ب غ ن ا وقسم ب غ ي ر غ ن م حروف ا ل ل ض غ ا م ب غ ن ا مجموعه في ك ل م ة ين الياء والنون والميم والواء طبعا أ ن ت و ك ل بطاطس وشعرك احنا بقول ايه ركز م ع ن ا ه تتعلم ان شاء الله يعني حاول ربنا يبارك طيب وكلا ر ز بس كده ماشي ب... اهل البغي يا شباب اللام وراء ا ل ق ل ن ا اللام وراء ا ل لهم حالتين بين ا ل ت ف خ ي م و ت ر ق ي لهم حالتين بين ايه ا ل التف... س ا ع ا ت ب ت ي ج ي م ر ق ق ة و س ا ع ا ت بهيج مفخم ثيج م ر ق ق ة ا م ت ى لما يكون قبلها ايه مكسور مثل كلمتي ة ه قديير ا ا ن ف ع ش اقول قديير ا ا ن ف ع ق ا د ي ر ماشي طب اذا كانت م ف ت و ح ة تفخم اذا كان, كان مقبلها مفتوح كذلك تفخم ماشي يا شباب الله ف ت ع ا ي ى تمام طيب نيجي بقى يا شباب أ ل م يجدك يتيما ف آ و ى أ ل م يجدك الحكم هنا يا شباب من يعرف يا شباب يا طلاب العلم اللي حضروا وتكلمنا في الحكم د و ت كثير يا رب حد يعرفها كده ويشفي ص د ر ي ها ل من ي بعدها حرف الياء من ي بعدها حرف الياء الحكم هنا ايه له جنيه اهو بس الشباب الصغير د ه الجنيه موجود النهارده الجنيه موجود النهارده ش و بيلعب ازاله ترا واحد اشتري بيه شيفته وتروق الشوق ي ل ل اصبر يا شيخ الله يحفظ الجنيه يا شيخ الله ي د ي ك اصبر عشان ن ش غ ل الشباب دا لان شرحت الحكم د ه كثير ها؟ محدش عارف ها؟ بس اللي يقول لي كذا يبغى يجيب لي كل ا ل ح ك ما يقول ه م ش يقول كذا انت بتقرم ن ا ل م ت ا ب ا ل ي لاشي لاشي لاشي ل ا لاشي ل ا لاشي لاشي لاشي لاشي لاشي ل ا ي ل ا ش لاشي ا ش ي لاشي لاشي لاشي لاشي ا ش ي ا ش ا ش ي ل ا ي لاشي لاشي لاشي لاشي لاشي لاشي لاشي لاشي ل ا ل ا ظ ي لاشي لاشي لاشي لاشي لاشي لاشي ل ش ا ش ي ا ش ي ل ا ش ا ش ي ي ل ما هو احكام من نون ا ل س ك ي ن والازبر يا شيخ ازبر يا شيخ رجل جاوب خلاص ازبر ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ة ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ن ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ش ر ح ن ا ها ها ها ها ها ها ها ها ه خ و ا ن ا ل م ص ح ف و ه ل م ر ص ا ص ه في ا ل ها م ش نعم、ماشي. لا احنا عايزين ننزلها بس ص و ت ي عشان الناس يستفيد على فكره و ب ش ر ك م اليوم ا ل فضل الشخص ي عايد اتصل وكان بيسمع درس في هذا المسجد مع الموقع و م ب ص و د جدا قال ما شاء الله الموقع جميل وما شاء الله ح ا ج ة ج م ي ل ة يعني كل يعني اي شيء بيحدث في المسجد بفضل الله عز وجل من ت ل ا و ة ومن دروس م ب ا ر ك ة كلها تنزل على الموقع يعني اي حد ان شاء الله في اي مكان بيزيد لله عز وجل يستمع للدروس ان شاء الله و تصحيحت لك شيخ ع ا د ا ل زعيم كان عند ه الموقع فدخل مبسوط من موقعها دخلت برضه شيخنا و شفتي انا ما شاء الله طيب احنا قلنا في احكامي احكامي ا ل م م ث ل ا ث ة احكامي ا ل م من ث ل ا ث ة عم عبده ث ل ا ث ة العالم ا ل ق ر آ ن ث ل ا ث ة ايهم ه اضغام اثنين صغير اخفاء شفوي اظهار ث ل ا ث ة ام س ه ل ة طيب حروف ا ل ا ض غ ا م المثلين صغير هي هي حرف واحد مي ميم س ك ن ا في ج ب ع د ه ا م ن م ش د د ت ق و م ض غ م ه م ا لثنين ا في بعض ت ق و ميم ض ه م ا ي ه في بعض الحرف ا ا ل ث ن ي ايه ايه الحرف الثاني م م سكنه ا ب ع د ا ي ه ممسك هنا ب ع د ه ا ايه اي و حرف الباء صح يا شيخنا ولا أخلاف ايه لا مش اخفاء اخفاء مين بيجي بعدها ايه مين بعدها يا شباب مش قلنا احكام ل ثلاثه ابني اضغم اثنين صغير مين بيجي بعدها باي يبقى اخفاء شفوه طيب اي حرف هما يبقى طلع الحرفين دول الميم والباء وبقيت الحروف كلها ايه اظهار شفوه ب ا ي ه هي الحروف بقى كلها ايه بقيت حروف الهجايا شباب حروف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة كم حرف كلهم ثمانيه وعشرين حرف طلع منهم الميم والباء و بقيت الحروف كلها اظهر شفه ا فاحكم الميم الساكت الميم مع الميم ا ظ غ ا مثلين م صغير والميم مع الباء إ خ ف ا ء شفه ا و و بقيت الحروف كلها اظهر ا شفه ا و عندك أ ل م يجدك أ ل م يجدك يا تيم ميم بعدها حرف الياء ولام ن حروف الاخفاء ا لاظهار الشفه ا و ا ض ح يا شباب أ ل م يجدك يتيما فاوى يجدك ا ق ل ندل هنا ايه حرفه يا شباب قال ق ل ق ل ايه ق ل ق ل ايه نوع القلقله ايه انواع القلقله ثلاث ة صغر او كبر او أ ك ب ر يا ش ي خ ن ا صغر او كبر او اكبر اعرف الاكبر و اعرف ا ر ف ا ل أ ك ب ر و اعرف سمعت عن القلقله الاكبر ا ل أ ك ب ر أحسن ق ل ق ل ة صغر ق ل ق ل ة ك ب ر ة و ق ل ق ل ة أ ك ب ر تجي فينا يا شيرن ل ل ه ي ح ف ظ ش ن ا شيرن مدرسنا في التجويف القلقله الصغرى الحرف قطب جد حرف القلقله مثلا قطب جد بيجي الحرف الساكن في وسط الكلمه يبغال قلقله أ ص ل ا ا ل ق ل ق ل ة الاكبر الحرف ج ب ق ه متحرك مش متحرك وقفنا عليه يبغال قلقله كبرى إ ذ ا كان الحرف من حرف ا ل ق ل ق ل ة مشدد في آ خ ر الكلمه يبغال قلقله اكبر زي ك ل م ة زي س و ر ة ايه ثبت يدا ابي لهب وتب خ ط أ خطا خطا وتب خ ط أ ت ب ت يدا ابي لهب وتب دي ل خ ل ا ايه هو ده حجه ده الحرف مشدد قدامنا سهله خال يبقى ايه س ه ل يا شباب الحرف ايه مشدد زي ما بقول ايه عندك فول ا ا ل س و ر ة ما ودعك ر ب ربنا ك و ق لا تقلقوا م قَلَا ي بان ا ل ي ه تبت يجب د ا ل ه ا و ت ك و دي اقوى ل وكبر وسلموا محمد طي يتيما فآوى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 صف ذا سنه اول حرف من حروف الكلم هذا البيت صف ذا سنه كم جاد شخص ق د س م ا د م طيب ا زيد في ط و ك ا ضعي ضع ب ط ي خ ة نيمين ف ي خ ب ر ك ا ن بس لا سيبي شارك معنا شاب على فكره احمد مكان ا ش ع ا ر ف ح ا ج ة وانا م ا ق ل ت ش ع ا ر ف ح ا ج ة والله ا خ ر ج ك من م بطون وماتكم لا تعلمون شيء كنا ب ط ي خ ك لنا فحاول يعني ت س ي ب ا ل ب ط ي خ و ت ط ل ع ك اذا الشمام والعب ماشي ي ب ق ى ه ن ا يا شباب يتيما فاوا في م في احكام التنوين صحيح هو في تنوين انا معاك بس هنا اخفاء ايه اخفاء حقيقي فاوا ا ل ه م ز ة هنا همزه ايه يا شباب من يقدر يشرح ل ل ا ي ة ينفع يقول فاوا فاوا فاوا المد ده هنا مد ايه في مد هنا يا شباب ما اسمه مد ايه مد بدل فتح الله ع ل ي ك مد بدل كم ح ر ك ة حركتين بس حركتين بس يا رجال ا س م ه مادايالا مادايالا د ي ا ل ا م ا د ة ب د ل كم ح ر ك ة ي ابني سيبو يا عم كم ح ر ك ة يالا و حركتين كم حركة يا ب ل ح ج كم ح ر ك ة ي ابني طيب نكرهز الم ا يجدك من ي ق ر أ الادي صح يا شباب يالله يا عبد الله أ ل م يجدك يتيما فاوى احسن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 صلة كبرت يا حرام عليك يا شيخ حرام عليك هات يا عم خذ النص جن ي او خذ ج و خاصه لازم يكون م س ل ا ز م تتفضل يا شيخ لازم تتدش لازم ت د ا خ د ه يا ابني لا يجوز يا, يا ابني ديري شيخ هترجعوا الشيخ تاني جزاك الله فيه <تصفيق> والله هذا ك ر ي معرفه ضروب الشيخ يعني <تصفيق> لقد ا د ت ان ا ت ان ا ر د ان ا ان اردت ان اردت ان اردت ا ل اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ه ان ب ر د ت ان ا ت ان ا د ت ان اردت ان اردت ان ا ر ان ا د ت ان ا ر د ا ب ا د ت ا ا د ت ان ا ان ا د ت ان ا ر ان اردت ان ا ر د ا ل ش ي خ ه ان ا ر د ان ا س د ت ان اردت ان اردت ان ا ر ان ا ر د ا ل ان اردت ان ان ان اردت ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ل ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ا مش لازم تجاوب بقى عم الشيخ عرفان ت ر و ماذا ش ع ب ت يعني من قال ه لا فقط افتيش يا عم الشيخ عرفان كده ويعني عايزين نثبت المعلوم ما ادى ي عم محمد الحاقه الصاخه ا ل ط ا م ي ضالا فهدى كل دول مد لازم كلمي متقل ست حركات ست مد لازم ك ل م متقل ب ع د ه شد متى يكون متصل عن ل ش ي خ عبد زمن ا تقول ب ع د ه همز بعدو ايه متقولش ابدا متصل و... تبص في المد كده متلاقيش ا ب ع د ه همز يبقى بعد عن ه ا ي ه في ك ل م ة و المتصل ح د ا ب ي أ ت ي في ك ل م ة واحد ة والمنفصل ي أ ت ي بين كلمتين احنا شرحنا له مشيش مشي شباب يبقى ايه هنا ضار لن فهدى مدلزم ا ابني كلمه ة ي م س ق ل مدلزم ا ك ل م ة مدلزم ا ك ل م ة ابني اسمه المدلزم ا ايه ك ل م ة م س ق ل مش مسكر مدلزم ا ك ل م ة مسكر برضو مقول مسكر مهو صدق رجل بقول ي م ا ب ت ن ح ش ي السنه بقول مسكر هو عايز يقول مثقل ب يقول مسكر مثقل مثقل مثقل طلع سنك في السن مثقل مثقل فتح الله ع ل ي ك وعلى ابويك طيب <تصفيق> ووجدك عائلا ف أ غ ن ى ووجدك الدل هنا ح ك م ا يا شباب موقعهم بقى في البطيخ الدل هنا ح ك م ا ها قال ابليس الله يجلق إ يجي هو رعنا منه <تصفيق> يعلس كن و يا ابني يعلس كن و تقولي ل ده المتحرك بس وخلاص ووجدك ووجدك عائلا ف أ غ ن ى ع ا ئ ل ة من حكمنا يا شباب ع ا ئ ل ة د ا انت عكيت الدنيا خالص انظر يا شيخ في المد اللي بعد المد ايه بعد المد ا ة همزه ا قلنا متصل يا عن الشيخ عبده لا يالس على نبرة معلش على ن ب ر ة ولا على في الدور الثاني هي مد ا ة متصل طيب فاغنا في حروف هنا مفخمه شباب في ا ل آ ي ة دي م ف خ م ه اي في حرف في حرف م ف خ م ي او لا ايه هو يلا ا اصبر يابني يا ا اللي حرف المفخمه ي ل ح س ن اقوم ارميك مشيباك هلا متقول يلا يا لحسن أجوم انت تغششه أنا... انا مش موازينه ايه واعمل الغين <غدت> خص ضغط ايش قيظ طيب فاما اليتيم فلا تقهر فاما المم ي هنا حكمه ايه هم? <تصفيق> يبقى نقول ايه مم ي ايه تغني مقدار كم ح ر ك ة حركتين ا ل ي ت ي م ة ف ل ان تقهر فلا ي ه ت ق ه ر طيب ا ش خ ف ص لا ي ه م ف خ م ة طيب ح ك م ا ل ر أ ي الأخيرة دي ي ا ش ب ا ب ف لا تقهر ل ي ه هي س ك ن ة م ان قبلها ي ه م ف ت و وأما السائل فلا ت ن هناك ر وأما مشددة ت غ ي م ق د ر م حركة كم حركة حركتين. فلا تنهار ان ب... ت ن ه ر ا ل ح ك م ه ن ا ايه نون بدع ه ا ح ر ف ا ل هاي ا ذ ه ر ايه مو ا ه ف ي ظ هرن ي عندنا ف ي ظ هر حلقي و ي ظ ه ر شفهه يقول ا ظ ه ا ر ش... حلقي عشان ا ب ق ى موضه لنا نون س ك ن ا على ه ا ح ر ف ا ل هاو ه ا م ن حروفل ا ا ظ ه ا ر الحلق ماشي ايه حروفل ا ا ظ ه ا ر الحلق إ ذ ا غاب عني حبيب ه م ا ن ه خ ب ر ه انت اتيت ببيت ممنوع يعني شرعا ممنوع شرع. ممنوع. مش ن و ع ر ع موجود م ن ع مش م و في كتاب التجويد البيت ده موجود في كتاب التجويد هو يدرس فقط بالكلام فقط ولكن لم أ ج د ه في كتاب من كتب التجويد إ ذ ا غاب عني والله طيب لما عندنا ا ل ب ي ت ا ل ش ع ر ة همز فهاء ثم عين حاء مهمله ث ا ن ي ثم غين الخاء هذا أ و ل ى من هذا مش إ ذ ا غاب عني حبيبي عمنا خبره أ ع ل م الشباب الحب مش يعني انت يعني انت <تصفيق> لا مش حرام, مش حرام اذا غاب عني حبيبي ممكن يعني يقصد بس الكلام يعني اللفظه ذا طالما فيه ما هو يعني افضل منه و أ ح س ن ونخرج بما ما نعلمش ما نلفتش ي ع نظر ي ن الشباب او مسامعهم متمع للكلام ا ل ف ا ض ي دي طيب واما السائل فلا تنهض ا ل ر أ ء هنا برضه و ي مفخم واما بنعمه ربك فحدث شفت ك ل م ة ربك فحدث بشد اشد الباء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ف ي ا فوز المستغفرين ونجز التابين ونسمع ج التابين ن و ت ل و ت واحد صحابه نسمع من مين نسمع من مين يلا يا عبد هنسمع اثنين وركز م ش واحد و يلا يا عبده كده عبد ه في ا ا ل ح ك ا أطلنا عليك يا、شيخنا. لا ا م دي عليك نجف ن ك شيخ بقى ت خ ا ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه عليه وضحا س ل م آية آية و وليل ا ل إ ذ ا تجاه ل ا ش د ع ا ل د ل ا ا ل ا خ م ا و ل ى و س ع ك ربك و ض ا فمن ي ل ن ا ووجد ش ا ر ه ر ف ب ست حركات عم عبد أحسن فتح فتح تمام الله الله علي الله علي يعني احفظ ما ق ر أ ن ا ه احفظ هذا كله ه س م ح لك ان شاء الله يحفظ بقى يحفظ بقى بالتصحيح بقى بقى ت ماشي م م ا نكتفي بهذا القدر اللهم صل وسلم وبارك ابنه انا على م ح م ع ك